اسمعني يا احمد انا انا قصدي في احمد صلى الله النبي هو قال مفترض لما حد يكلمني يقول له ايه لا الاب اللجنه تطلبوا عشان يروح يسجل مين ام لا يا حبيبي ملي. مش لازم لما يكون الاب لا لما يكون الاب اصلا هو اللي منع التسجيل ده متنات. يا حبيبي ده احنا نسجل غصب عن عين الأب. واحد و... انا انت انا انت يا احمد حد تصل بين امطنات حد يتخانق بين امطنات حد تقول لك ازاي امكن من ابنائها يا حبيبي عين اللي انا وعين منعه قلت له انا مش هسجل صلى النبي احنا جايين عند الجد بقى دلوقتي